وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية آيَةٍ السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشيتهم من عذاب الله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 ارْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا حتى حَتَّى إِذَا الشَّيَاطِينُ سَرَسُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُرِهُوا جَاءَهُم نَصْرُنَا جَاءَهُم نَصْرُنَا فنجي من نشاء سنا عن القوم المجرمين لقد كانت في قصصهم عبره لأولى الألب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم